يا أيها المدثر يا أيها المتغشي بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم قم فانذر انهض فخوف من عذاب الله وربك فكبر وعظم ربك وثيابك فطهر وطهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات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 ثم لعن وعذب كيف قدر ثم نظر ثم أعاد النظر والتروي فيما يقول ثم عبس وبسر ثم قطب وجهه وكلح حين لم يجد ما يطعن به في القرآن ثم أدبر واستكبر ثم أدبر عن الإيمان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 وأقسم بالليل حين ولا والصبح إذا أسفر وأقسم بالصبح إذا أضاء إنها لإحدى الكبر إن نار جهنم لإحدى البلاي العظيمة نذيرا للبشر ترهيبا وتخويفا للناس لمن شاء من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 ونتحدث مع أهل الضلال والغواية وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الجزاء حتى أتانا اليقين وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت فحال بيننا وبين التوبة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 كأنهم حمر مستنفره كأنهم في إعراضهم ونفورهم منه حمر وحش شديده النفور ثرت من قسوره نفرت من أسد خوفا منه بل يريد كل امرئ منهم أن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 قراءه وتعاظبه وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره وما يتعظون الا ان يشاء الله ان يتعظوا هو سبحانه اهل لان يتقى بامتثال اوامره واجتناب نواهيه واهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه